بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لِنُرِيَهُ من آياتنا إنه هو السميع البصير فآتينا موسى الكتاب وجعلنا هودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وَقَالُوا إِنَّا لَنُبْسِرَ فِي كِتَابِنَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَكَ عِلْمٌ نَعُوذُ وَنْتَ كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنا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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَكْثَرَ نِعْمَةٍ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مرة وَالَّذِينَ يُسَبِّرُونَ مَا عَلَوْا تَسْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا هذا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي قمُويُبَ شِر المُؤّينَ الذيينَ يَعَّلونَ الصَّالِ خَاتِ أََّ لَهُ أَجرًاكَ كبير وَأَن الذيينَلَ يّنونَ بِ آثاتِ يعتَدن لَهُ مَا ذَابًا أَلمَا وَيَدُ ِ وَكَانَ إ سَان وَاجُلَ وَجَن اللين وََّ رَآ سَْن فَمَحَونَا آ يسََّلِ وَجَم آَثََّه مُ دُصِ للتَتَ فَضلَم مِربِّكُم وَلتَلَم وَدَدَ السنينَ والحساب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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من كَفَّرَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن شَاءَ يريد الْعَادِلَةَ عَجَلَ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَنَّ فَتَوَسَّعَ لَهَا سَعْيُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِمَّا هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا وإن جئت فتفضل لا دع به <تقاب> ما لا أكبر درجات وأكبر تفضلا <متصفيق> لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد <متصفيق> مذموما <متصفيق> مخذولا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 قَّهُ مَا قًَا كَلمَا وَتِض لَهُ مَا جَن حزُل مِنَ الراحم وَقر وَبِّ رحَ مَا كَمَا رَب صَوع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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ارتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسك فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده قبيرا بصيرا وَلَا صَْقتُد أَْ لا جَنكُ خَشةَ إَّا ينْق نحنا رجُوقهُ مائيافُ إِ قت لَهُ كَخقُ أَكَب وَلَاثَْقَرابُّنا إَِّهُ كانََ, ولا كان فَخش سَ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 ولا تطربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أسده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقَصَّى الْقَوْمُ فِي جَهَلٍ مَّا مَلُومًا مَجْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ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 إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا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 إذ يسمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَلَا فلا يستطيعون سبيلا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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إن لبستم إِلَّا بِاسْمِهِ قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا إِنَّ عَدُوَّكُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ مِنْ الْجِنِّ إِلَّا يُجَادِلُكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَكَذَلِكَ نُكَذِّبُ الْمُجْرِمِينَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن في وَأَنزَلَ فَضًّا لَّا بَعْضًا نَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۚ ﴿251﴾ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مُرْغَبًا وَرَشَدًا فَأَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا قَوْمَ يَتَّسِمُ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ كِيَامَتِهَا أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَسْطُورِ وَلَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا تبهرا وإذ قلنا للملاكين تَتسجدون آدَمَ فَسَجدُ إِ لا إذ سَقَالَأَأَسْجُ لِمَن خَلَق تَقنينَا قَالَ أرَأتَكَ هذا الذي تَرمتَعََّ ل إِ أأَخخَر تَن لا يَو القمَسِلَ أَحْسَنثََّ ذُرَسَهُ إِلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك اوَشَارُكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَيَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَأَكْفَأُ مِن دِينِ رَبِّكَ تِلْكَ لَنُقِلَنَّكُمْ فِلْتَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُونَ فضلًا إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَجْرُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى قُلْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَعَسَىٰ أَنَّ إِنْ سَالَكَ فَوْرًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخْصِفَ بِكُم جَانِبًا بِرٍّ أَوْ, يرسل عليكم أو يرسل عليكم حاصبا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ اللَّهُ سَرَّةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبخر ورزقناهم من فَافضَّلَ اللَّهُ عَلَاهُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ خَلَقَ لَا تَفْضِيلَةَ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فأولا يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فكيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علنا نصيرا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 من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا فحيلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجج بهنا فَإِذَا سَلَكْتَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا وَاجْعَل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو سفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وسيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا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 وَلعَقَدَ فِرْعَوْنُ عَلَى النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَسَرُّنَا إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَسْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فلا لها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 وَأَن نُّؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَسَّاتٌ نَّزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا لِنَقْرَأَهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ عَن مَّا سُئِلَ يُؤْمِنُونَ إِذْ جَاءَهُمُ الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمسون مطمئنين لنزلنا عليهم, لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا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 وَانْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُميًا وَبُكْمًا وَصُمًّا لَّا يُؤْمِنُونَ جَهَنَّمَ كُلَّمَا قُضِيَتْ جَنَّتُهُمْ سَيِرُّونَ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مثلهم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 وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَ بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَا أُرْسِلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا أُنذِرَ أَن نَّفَرطَ لِنُطَغَى عَلَى النَّاسِ عَلَى آمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إن كان وعلا ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله